ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ من بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ منهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعينين أفي قلوبهم مرض أَمْ ارتابوا أم يخافون أم يخافون أن يحيف الله عليهم بَل اُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا إِنَّا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ, فأولئك هُمُ الْفَائِزُونَ